عند الساعة الجمهور من الخمس كبتات وكثم كثير ومن أجل أهمية هذا الإنجيل فالكليسة خلتهم يبقى إنجيل ثلاثة ساعة التسعة <تصفيق> يعني الساعة التسعة اللي فيها ربنا يسوع المسيح أتنا مرور وهذا حجاعته هو البشرية من محبته الغنية وقال قد أكمل هذه الساعة التي تم هذه اللحظة التي أغنى فيها ربنا يسوع المسيح العالم كله بالفدأ وبالخلاص وفتح جنبه لله وروى البشرية من دمه وتغيرها هذه اللحظة كانت الساعة جالها كانت الثلاثة بعد الثلاثة ولهذه السلام جنيسة اختارة انجيل الخمس خبزات وتمجاتي لأن في الواقع جنيسة عاوزة تحكي بسولادها أن المسيح أول أول مفلع الناس وأن الساعة الساعة علي أحيانا جتيرة جمان في أيام الصيام يتبع الناس طعيمة لابد الشكر أن ربنا هو الخمع الحقيقي لنفس البشري نحن نرسل على البيت الساعة ثلاثة بعد الظهر وديت ساعة ثلاثة عشان كده احنا بنائل عينجيل الساعة ثلاثة. عشان ربنا هو الشرع الحقيقي بتاع البشرية اللي بتحرم من مية العالم وطعب في وما وماذا الشرع عليا وصبعا عليهم الكنيزة بتعرض انجيل لكم هنا a فالقليسة بيقولها هذه المسيح المسؤول فالميذ قاله احنا مطرف الجميع وربنا يتوح اعطهم انتم اللي يأكل ده من ناحية اخرى صدقني لما بتقرى اللي يجيبها بالقليسة بحس حس كلا هنا الناس من دي والناس اللي جاي في الكليسة لازم هذا مجتهد في ليه لازم ربنا يروح شبعنا على كل المستويات أطفال كبار متعلم مش متعلم كل حد مكتني تطلع حارس ولازم كل يدخل ويسمع من طعم غني ربنا يفعل فيه أنت دمن في المعبد دي باختبار إيمان رفيف باختبار إيمان رفيف ألوهم أضعهم أنهم يأكلوا ألوهم عنهم ولا صبيعة الإنسان إيه أدوى الإنسان لا تقبله وردوب لا تنأكل يقول التلاميذ لازم يكون لديك إيمان تبدو الشعب يأكل يقول الكتاب المؤثر في يأتي لا يكون في جوة الى الخط بل الى كلمة الله بل فيه جوة ادوهم يأكلوا كلمة ربنا انا فقط كده اقول لو لو كان اعكس في حياته على دراسة انجيل كان فيه بعد ديه والجنب ديه لكن هذا كان المخي مهمل وملمي ويا جوبك هيا الواحد يكون يعني كويس بيقول لك مالأ صحيح صحيح صحيح صحيح وقت حددي ده المنتج لكن لما كنت ازال كده بعد ابا انا الحلوين اللي هم تقدموا في محافظ ربنا بيقول لك انا كنت اظهر لتنين وثلاثة على رمضة الجاز الصغيره دي دعوة تدري فيدي او مؤدس وقول لك يا قال انت فتحت دين التلاميذ لكي يسامل كله الكتاب يشدع يأتي وقت يأخذ فيه جوع ديت على الخب ولكن إلى كلمة الحياة كلمة الله وكمان يقول الكتاب المعزز في ستر الساموهيد تبيه وكانت كلمة الرب عديزة في تلك الأيام كان عديزة خاص أعرف دائما حاجة مش موجودة في السوق ولي دي جاءت عزيزة أعرفنا تغير قصابه ده هو غني ويصفح كل حي من غنيه أعرفنا ما تغيرش قصابه أبدا ولكن كلمة الله كانت عزيزة لأن النفوس كثيرت توجنها أعرفنا كان ربنا أسمع دائما لما يتكلم في حتام الكلامه من له ازمان للسامة فليسمع هم من يود معمولة دي من هم سامة يسمع كل حي ليه ربنا يسوى يختم ويقول من له ازمان للسامة فليسمع لأن الكلمة موجودة تعرف الراديو الراديو تقع تلعب في الموجة في المعباط لو تعمل قادمة معينة تيجي رأس الصوت من محافظة الغرسان حتى لو كانت محافظة الغرسان دي في همريكا. يقول لك أشبت الوقت التربط باع واحد او النظمة باع الوحدة او الموجة يعني المعضة الزبطة وخلاص المعضة الالسان ما لتوقفش ابنا قلمت ربنا ازانية ابادية لكن كانت كلامة رب عزيزة في تلك الايام وتسوط ربنا خلتها لاجي ان القطب لاجي ان القطب لها تبقى مفيدة كبيرة في الكنيسة غانية بكلمة ربنا وبالانجيل وهي لا تحققها وهي لا يترسوش بكلمة ربنا ولا يترسوش في الانجيل هايش معه ازاي يقول عندهم الفكار المؤذس يخوروا في الطريق شاعة بيهلك من عدم المعرفة شاعة بيهلك من عدم المعرفة والفكار المؤذس موجود فهي لا يجانا كثير جدا في كلمة ربنا وشابع لكل الجمعة للناس اللي تفتح الكتاب المؤكد وتاكل قلت كلامك اللي اكلته وقال كلام هم كلام ربنا بتاكل وقال كلام ربنا يا تجري ده انا ربنا قال لموت اهي قال انا عاوزك الحيوانات للحيوانات ده ما تقول ايه بقى انا فاكر تقول انا كمان انا بحب السنيك بس ما كلها حيوانات قال له ان انا مش ناجد. قال الحيوان اللي ما يكترش ده والحيوان اللي يكترش تقرب تشغرا فانا هم الحيوان يكتر وانا ما يكترش لا اصل داود النبي قال عن كلمة ربنا ان الواحد يقعد يكتر فيها يقولك كده وفينا موتي يلهج نهارا وليس اذا ده مزمور احنا بنكتدي به صلاة باكر دايما جزعة الواحد وهو يقرأ فربنا كرمه ويا عنت فيها دي نور كفايه بقى مش واحد مش قادر يصلي وانا لقيت حاجه في ناموسه يلهج اللي اجنارا واحد هي مازال في بس يصلي يصلي دول راجلين مات في كل مسجد ما شافش طول ايه اخره هو بعدين وفي ناموسه يلهج اللي اجنارا وليله ما كانه ترامبيا كله مكانك مكانك كان ارجعتهم لكن هذا كل عام من كل مدربة المدرسة الموجودة في ال... في الجندير بلادي، نشتي يا رب يا سوا يجي الوقت ان كل واحد مننا يفر عن كتاب المدرسة زي الطلبة ما بيفرق لمتحانات في دوبي وفي الجامعة ويفتحوا كتابه ويعدوا يختصرم ويلخصم ويجيبوا كتبه يفسرهم عشان خاطر يخلو هذا النحو. أي مديح هذا كذا مديح الكتب؟ عشان فيها لكم حياة فيها حياة جهور فتكم وكانت أعلم عن جهور بخمس خفزات في مجسيد يعني من حاجة مخيضة عشان كده يفهم ملكون التموات كنز مخي فكتور الموضة كنز كنز مثل تأني كنز كتوروا بنيده كنز تبقى انت مليونيور نفسك في تبقى الله يعلم كل دي أبنية من حياة الإنسان وهم إذا الكتاب المقدس بيضيع من الكنز ده أموال فائلة في نموت يالهج نهارا وليس دعوذ النبي بيقول عنه وجدت لكلامك كمن وجد غنيمة وفا واحد لأ غنيمة وفا لكل كماء رأيت حتى الأمة شريعة كسواجعة جدا كنا أجل يا حكوم لكن إلا شريعةك إلا كتاب سمت ربنا بعت كلامك في قلبي كي لا أخذ إليك كلمة ربنا تحسن صحابها كلمة ربنا تنقل نفس أنتم من من هذا الكلام الذي كلمتكم به كلمة ربنا تعلم الجهات هذا واحد جاهل ومش متعلم ومخه دايات خليه أردين جيد كتير يتفتح مخهاتك كلمة ربنا تنير الجهات وتعلم الجهات كانت بروبلم تخربت فراغ كده ساعتنا بتاعنا بتاع من الجيت قاعد علينا بره وكنت كويس في حاجه للبوتات وريت قاعد حاين انت عارف هذا البوتات اللي لابس قربون وسيليكون واكريكسي ومحمود وجيت دي كانت بروبلم انا زيني انا باين ده رفو الجموع قالوا ما عندناك خمس قدراتي قال لهم أكلوا الجموع قالوا ما عندناك قال لهم أنا أكلكم بالبرغة أكلوا في جنب في حياة الإنسان هو الروح القدر اللي كان فيه قال عنه الضديد ما قالوا انه ودى كانت المرح ما هو أنا دوء لانه ماشي في الشارع أو إذا تماشي في الشارع منك واحد عندي لا بسبب لك زي الأخنج الثاني اللي بسمعات بجلة نيش في الشارع حبيت على حسن دمين والعنس عارف دمين يا بريد تقولك رحكوه انت مش إنسان عادي <تصفيق> أنا أتكر أبونا المتنيح أبونا المخيلة برني بجلس ورحك شارع هو عديد كفة السلام النيب كده هو وقت سجد على الأرض كده يعني وصعه وما اللي هو سجد وبعدين أنا يعني راح بس كنت تعمل كده ليه يا بونا بس ده نروح على القدس اللي بور. منها ماء حي كذلك الوية كانت موجودة بشكل عرض عملية نبس لما حصل انه لما تطلق اتفجر ينبوع ماء حي تشكري رأى كلام المسيح من اهم اللي تجري من وطبع انعر ماء حي انعر ماء حي قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنين المؤمنين أن يقبلوه ده متأسرة دائما طب ازاي با انتقر الينبو الشيء الشيوزة الوشيخ دهان ازاي اشكذا لا تخذون الروح الله ساكن فيكم الروح ده رهي جدا كانت تعثير بسيطة بالألف راح انتقى الروح كل حب للعالم زي ده انتصر الروح شايف سعوت وزايد كده من العالم ينتصر الروح حط على الناحيه الثانيه الروح ده لازم نسأله. مش عايله مش عايله ده النور ده اللي بينور في شكل انسان نور زي الشمس ده اللي بظلمه الريح يعني كده وتجعل وتنور سحره قطيه قولوا بقى خلاص ودي جاي انفل الروح ورا تذكروا بالخمره الذي فيه الخلعه وهي تاكل الروح بالخمر اكل الروح يذكر الناس هو يعني الرجل ان انت لو خمر والله خطره وان مثلا زي ما يقولوا لما عاوز اللي يمشي من روح ربنا يبقى منتظم ومفتوح القول يا حداي ان فيه شنع جدا هذا الشنع مش هتاخده من برا ولا من واحدة اللي حتى قاله كان من أرضه من جوه إن مش في الهبر ويقول دفرح القياد وان روح هاخده الى البيت, البيت يعني البيت ده سواجه ان المية بزنزع من تحت العجب بتاع الهيد لأن الكنيسة مليانة من ظروف ربنا فأبدوا الروح وانقود ألف طراء ألف طراء الماء إلى الكشفة التي تحدث والقدمين بعد ألف طراء مجد في المية معروف كده الروح القد لا ذاكت يشوفه كانت جاد ومسر تأخذ تبقرعه لو افتح لكم اسأله طعفه تطلبه تاجد يسألوا بأنكم أجلال لاعرفون أن تأخذ أولادكم أفتح لكم أجل بالحير الروحة ال... الآن يوضع الروحة القدس للذين أسألو لكم أيضا ألف تاعني مش ألف دراعة ووصلة المية للرقديم العسل ولا مين؟ لن الكعب العسل الجنين وصل للربة قالوا المسكي كمان ويضع الماء إلى الحقوي ووصل خلاص لوسطه قالوا المسكي كمان قالوا المسكي قالوا لا خلاص هل رأتك اكتذ بي في نهر لا يمكن عبوره سبقون يا حبائي هذا هو روح القدر لتعدي فيه ممكن يوصل للقدمين ممكن يوصل للرغبة ممكن يوصل الحقوين ممكن يوصل من كل ويقوله باسم عربك شاية أكثر من كده انا إنسان قدرت احتمد هذا الروح غير المحاول ولهذا حدامي الشابع من جمع تعانى نشوفه رجالة معجزة نهي من أبولي بأهلة مراضية لما يقول لهم الروحة اللي فيكم يقول في رسالة روميا الذين للكسد فيما للكسد يهتمون سبكم بقى للكسد الذين للروح فيما للروح يهتمون لأن احتمام للكسد هو نبوت واحتمام الروح حنيل تعالى في رسالة القلاصية يقول لك تستحباء الجنود تحت روم القدس او ما يعني تفتكر تفتكر يعني قولة الرسول تأخذ العالة اياها دي ويترمس السجن وعجراتك سمسطة فديدة تعجي نفسيه بقى قوية الراجل عنده إيمان في ربنا هو احتمل استجربه وفيراتك لا لا لا لا لا مرسل رسول انسان زينا وله امكانياته ضعيفة المحبولة لكن هذه قوة غير عادية عملت فيه فمال <تصفيق> رسولة محب فرح تمام كل إيمان لط صراحة إيمان كل إحدك لط صراحة إيمان لما قدر الدخل في رحبتني على الدخل اللي لي فضة ولا ذهب اسمه سوع نصري. يا حدهي كيف نستطيع ان نتمتع بإمكانيات الروح القدس المعطالينة ما أدعى للإنسان الغني الحقير غني وعيد خير غني وعيد وغاني نشاوات العالم محطموه كيز مليان متغطي بالطراق قل لك ألحف عنه ازاي اقول لك الجدية اللي قلتها في الكتاب المقدس هي نفسيها تفحديها العالم اللي امتلاك من الروح القدس الطوبة لأطراف للتضاعف لا يمكن الروح القدس بداية ان يعمل فيه الانسان فيه هذة كبيرة او جد فإن كده المسيح كان حذر بيحذرنا يقول من أراد أن يكون لي تميزا يكفر بذاته بعدين يحمل صريبه التعني طيب إلا ما فيه ولا ما نجع في قال له رحل فلسه بعطل يا بلس لا تعضى عن أفكر وراء ذريك الظهر نفس الغضار درست الكلام المؤجز الصلاة نحن تترباني احفيتك ان الروح القدس باعة طلية الابريك يسكن فيك يجب اهتمو بشي بل في كل شيء في الصراح بس نعم ربنا بتعلمك هم ولا واحد من نماتك ولا واحد دول شيء الهم لا انت الكبار تكون هم ولا كدري في الهم ولا, ولا, ولا الام تكون هم ولا الام تكون احنا مانا جعبين نفسينا بي هوا شيء الهم منه لا تهلم افرحهم اذاك بالروح القدس اللي كان فيكم تعيشوا في دهجته ب 2000 سنه مش عارف تفيدها حداني لكن الكتاب المقدس تحدث عنه في شكل نهر يجري كنت عارف النهر اللي يجري غير متوقف يعني مش مثل مثلا يجري كده كويس بيدي كده لما المسيح رب المجد قال الله لا يعطي الروح بكيل فبيكيل شيء يوزن خد على يدك ناس ده مستعد يضرحك احنا عشمانين ان احنا نتبع اللي عشبع جموع من خمس كبزات كبزة مكسين هو عشبع نفسنا من كربة ربنا الحية و عشبع من ثمار الروح القدس الموجولة بعضا يا حبائي عندما تحذب ربنا السور على مثل خمس كبزة كبزة كبزة مكسين يوحن لو تقرأ تجد ان المسيح ما كانش في ارض النهائي الجموع كان ارض النهائي الحديث عن الثناوث لأن الول الاول, الأول هاشت عن الجمهور بلنا تجيري وارا قالوا لهم اجدك الوقيت اوك قالوا هدائكم اكل المدنة الزرية وهي جمهور تبدأ الحديث من الجموع الجمهور للمدنة بعد ما قال الله في المنة قال له يا سلام سدق المنة في عموسة له وكانت فيه زيه أبلا ما كانت فيه زيه ثم أكله بعد ما أكله أربعين سنة وماسة لابد أنا أعطيكه أكله أكله من يأكلني أحيات إلى هنا أكثر كنت. لما تتأني وتقولني إيه حياتي دي هتكون أكلها ليه يا رب يوحنا الحديث في بسرعة الثالث والثالث والأولى يقول لنفسنا نعلم ماذا سنكون ولكننا نعلم اننا سنكون مثله لان سنراه كما هو كده يا يوحنى بالبساطة قال الله طبعا بقره ابنه اذا قلت دي رأيت انتعلم التصفير يعني هيكون شكلة زيه وعيشين الثاني لكن انا نعلم اننا سنكون مثله لان سنراه and get بالك كده وبص وخشي الناس بعد المداولة على قبل كل الناس ليه وستعم نور وضلع فرشان مفروضا غنيا بجد الرب ودمه هو اللي موجود على المذبح وجدينا انوا تطابقا كده عشان تراجعوا منها غير اولاد ربنا ناقص كده تقول في حد مشجعان في الكنيسه بعد كده تقول في حد جعان في حد جميل هذه دي يا كنيستنا ده موضوعنا في شعبنا الجميل لما جت اسمك يا كلمه ربنا لا أردت الصرفة فارغة أبدا ولكن أعطاها حسب كرم جنى الملك زي ما بيقول عن سليمان ونحن يا فأعطاني الملك حسب يدي لا خالح وسليمان يقول لك ان هو أعطى ملك السبع حسب كل كهوة قلبها حسب وجنى كرم الملك فالشبع هنجد يا حدينا نحن مدعوين في بيت أبينا للسبع والفرح السبع من سلم الحية والسبع من رحبنا السلم على الحياة ومعضب الحياة والسبع من لاتدرب ودمك حولي عن المسيحيين والبركات اللهم عايزين فيها أما العالم فلا يعرف هذا لا مش قاني اعرفوا ده ربنا كان معانا في قال اي جماعه اليهود اللي كانوا بيعرضوه قدم لكم ابوه الاب والاعمال اللي فيكم تعملوها فاحنا اللي بنعضنا روحه فانا اعرف ابويا يعني الحديد بيقول كده ونحن نعرفه من الروح اللي جاءت قال يعني لما تقول على ابوك ازاي ولا كان دم نوع دم وشكل وفصل. أنا اعرف أبوه استنوى من الروح اللي هو الدموني وشكل جواي، من ما يعرفون جوا. الأخير أنا حتى ربنا الكباركة اللي كانت خبرات مستمكدين، ورأيت اللي جموه مش راعي. أنت ما تبصيش تلمي، على الجيمان، ما دش صح أبداً. أنت تقولهم. ان انت يا قديس في القدس تقول له انا عملت حجبة عشان انا شفر في الرياضة وصل عبثين جنيه ومن اينا لهذا الجامعة انت السلوش دي وامكانياتنا محدودة وهو هتقول امكانياتنا محدودة في الكنيسة لان مش من شغل مادي لو كانت احمن مثلا بنعمل عملية مؤسسة مجدية يبقى يتكي أو قولوا اللي بره غلبونا إذا قلت أنت بتمكن بركاته عطايا الروح القدس وعمل ربنا يسرع المسيح للنفوس والأخواتك والبيتك والآلك فأنتم فعملت الإمكانية إيه مجدية ده ربنا يسرع قال للثلاثين اقلعوا فيه تجدين ايه معانا؟ هل لا تحملوا لكيس ولا مزود ولا عمس لكن في ولا مزود في ولا عطايا ترش بها كلب ولا حياة كلب قال لهم ما نطلع انتاينة؟ لهم اطلعهم. انا معاكم وأوض الطريب اقوى من قوة عظم في راح حتى الشرافين نرسم الطريب عليها تخرب واسمك الامكانية دي ما تعمل لاش ابدا لان هي يا اما انت تعتمد على امكانية مجدية يا اما تعتمد على امكانية الله ازاك <تصفيق> ويضع يسمع عن ما نقول الى الذي تفسيره الله معنا معنا كل ايام ولن قدر دور انا قلتش ان الوجان بتاع الشيء تسببه قدراتنا العقلية او مراكزنا الاجتماعية ولكن لغير الجنيسة السببه وجود المسيح فيها والتسامنا بالانجيل وطاعدنا للروح القدس واتحادنا مع الله لجاتة المدى لا يمكن امكانياتنا في داخل الجنيسة لاجل هذا الموضوع مثل موضوع المتين الجنيه في التجارة طويل حالي هل كيف حاجة انا في شجر عائل بقى سلام على كنيسة العيال دي، كنيسة العيال دى ماذا انا سمي الكنيسة دى تحت المسيح كنيسة العيال دعوا الاطفال اللي يقشون هلية ولا تمنعوهم لمشل هؤلاء من الكثة بيبقى ملو دمسة العيال المسعدين هيتسبوهم ملكاتهم بعينه، فاس كنيسة الاطفال والكبار وهم كل اطفال طبعا ربنا الشو بعد المرسليه قال احمدك ايها الاب لانك هذه عن الحكماء واعلنتها للاطفال اللي هم التلاميذ حاجه بتطرب المدرسه انا قلت له قال يا ابني ما خفتش وجبت كمثله تبغون انت ما كنت تشيلهم عشان خاطر لما لكن توم انا مع هل ترى ممكن ما لو انت بتحب المسيحة لديهم كلهم المسيحة قالوا اهوا كلهم خليش حاجة ليك قالوا لا انا مش عاوز انا بحاجة المسيحة دينه كل حاجة كان تصل سحر بريد وبعدين بيستقلوا كل حاجة وهو تصل بخير وكان التصل لسبب بركة للسليفة كلها وادحنا كل من ارى لأن بان اعسلين قرم ابن اراء مثلنا نذكر التصل الصغير اللي أبل الخامس سنائي يعني الخير والبركة ليست مرتبطة بإنسان بقدر ما هي مرتبطة بطفولة الإنسان ووضاعة الإنسان وبضاقة الإنسان وأمان الإنسان لذلك نؤمن يا حباني ومن عمل أي واحد في فنيها صغير ولا كبير كما كمان ف قلت يا ربي انت اللي فهمت الصليب كويس عرفت ان هو قوه وعيزن الشيطان هنا وهناك وطلبه ربنا بالصليب ده هيرنيه في البحيرة مليانه نار وفي كل الشيطان ده قال له خلاص فهمت بس ما كان يمنه خير كبير لأن الله يستخدمه والله يستخدم ضعف العالم ليؤخذ عليه می‌خوای بری اقامت؟ انتخاب